قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين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 وسع ر ب ن ا ك ل ل شيء ع م الهدى ع ى ا ل ل ت و ا ر ب بيننا ن ا افتح و ب ي ن قومنا بالحق وأنت بالحق خ ي ر ا ل ف ا ت ح ي ن و ق ا ل ا ل م ل الذين أ كفروا م ن ق و م ه ل ئ ن ا ع ت م ش ع ي ب ا إذا لخاسرون إنكم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 ف أ خ ذ ن ا ه م بغتة و ه م لا ي ش ع ر و ن أن ولو أ ه ل ا ل ق ر م ن و ا واتقوا ل ف س ي ل ا ع ل ي ه م ب ر ك ا ت من ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ولكن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 ق ا ل نعم و إ ن ك م لمن ا ل م ق ر ب ي ن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 ربنا ل م ا و س و ع ن ا ربنا ل ن ا ب ل م ي ن و ق ا ل ا ل م ل أ من ق و م فرعون أتذر م و س ى و ق و م ه ل ي ف س د و ا في الله أ ر ر ض و ي ذ ا ل ه ت ك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 「叶えんのかな?」 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد و ا ل ق م ب ل والضفادع والدم آيات, ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ت خ ذلك ه س ب ي ذ ل بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 ا ت خ ذ و ه و ك ا ن و ا ا ظ ل م ي ن و ل م ا سقط في ي ي أ ه م و ر أ و ا أنهم قد ض ل و ا ق ا ل و ا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 「私 ا, ة, في إ ه د ن を إليك 私 ا ل ع ذ を ب ي أ ص 私 ب به م を أشاء و ر ح م 今日の夜を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ ل 々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ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 ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ه م ع ر ض مثله ي أ خ ذ و ه أ ل م يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه